وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ قَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا تَجَدُّو فَليَكُونُوا مِنْ وَرَاءِ قوم والتأتي طائفة اخرى لن يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَأَمِنَ لَكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى 111. واخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 112. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا قُمَا أَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهْنُوْ فِي بَتْغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِن 119. وإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما 111. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما Hola.